من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله من السماوات والأرض وملؤ ما بينهما وملؤ ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد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 وفلاحيها وتجارها وأرباب الأرزاق فيها لإحراز القوت والسعي في طلب الرزق والعيش الهني وفي ثنايا الحركة الدائبة والسعي المتواصل في سبيل تحصيل الأرزاق محق قاس وحقيقي للقيم والأخلاق واليقين والثبات والطمأنينة والرضا وإن أوضح ما يميز حركة الساعين العاملين الكادحين وراء لقمة العيش اللهف والنحث والشفقة وصار هذا مما يميز حركة كثير من الناس وفي هذا مزالق، فبعض الناس يدفعه اللحث والنحث والخوف على الأرزاق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 إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن التوكل هو شعار الصالحين وشعار الصالحين الذي يرددونه على مر الدهور والأزمان متى لم تتخل مع ربك وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا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 يعرف الإنسان أن السعي وأن الحركة مطلوبة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور التوكل آمل يسحب عمل إنك تعمل ولكن الآمل يخالجك أن الأمر بيد الله وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك إذا عرفنا هذا المعنى من معاني التوكل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 ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثالثا التأمل في المآلات والعواقب والنهايات والإيمان بالأقدار والسكون القلب إلى برد القضاء أن ترضى بقضاء الله عز وجل واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك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 لها مكانة ولم يعرف الناس الطير إلا بعد الأنف الوزطة الطير عرفوا بعد ذلك الطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال ما لي أرى على الهدهدى. لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقيم هذا طير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وما يمسكهن إلا الرحمن ضرب المثل بالطير الطير بغير شهادة ولا وظيفة تخرج الصباح الباكر عليها مخمصة المخمصة الجوع ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله المخمص الجوع تغدو خماصا أي الصباح الباكر تكون في خماص في بطنها مخمص وجوع وت وتروح بطانا أي تأتي وقد امتلأ بطنها من تأمل الطير وتامل الكائنات وتامل الأرزاق عرف أن الأرزاق بيد الله جل جلاله الطير يمرض الله عز وجل بها البشر، ولا تستطيع الدول أن تحارب هذا المرض، لأنه لا يمكن أن لا يمكن أن توقف طيّرة في مطار من المطارات ويجرى عليها الفحص، إنها تأتي بالطيور المهاجرة، أكان يقولون من بلد إلى بلد عبر مسافات للرادارات تستطيع أن توقف هذه الطيور التي تدخل من بلد إلى بلد وهي تحمل هذا المرض. الذي سبحان الله لا ينتقل منها إلى بقية الكائنات إنما ينتقل إلى الإنسان فقط سموها أنفُل أنفُلوز الطيور وقامة الدنيا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو يا خطير بتهلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم لا أسود لا نبقوا جارين ولا نمور ولا أفيان طيرا أبابين الطير دي ربنا بيحلق بها ناس لكن بيختلف دي كان شاي لحج حجار دي لا شاي لحجار لا حاجة بالله يحس عليك أن أشوف العذاب ده الناس دائرين الدجاج ده لكن غصب مرتين ده تأكله بالله قال لك الدائرين هي ثلاثة ألف وزول الدائرين مش عليها ما فيه ومصائب قوم عند قوم فوائده عشان السمك يرتفع وعشان اللحم ارتفع والله حكمة الله يا انت قال العذاب ده كيف انه حس اي ذون الحمد لله قالوا السوداء ما فوقوا وقالوا الحالات المستبه فيها الحمد لله عافاهم وسلمنا وإياهم لكن الطير ده بضروب المثل لو ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ولا قال طير لأنه أعجز الكائنات وأضعف الكائنات من أين يلتمس رزقه من أين يحصل قوته إنه يحصله بتوكله على الله يخرج وقلبه خال من الهم وقلبه خفاض من من الحزن يحصل الرزق كما كما يرزق الطير ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسري وكيف أخاف الفقر والله رازق ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل بالأرزاق للخلق كلهم للضب في البيداء والحوت في البحر ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر وهذا المسلك مسلك قرآني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 الزرعت وين وتحصدت كانت فيها تشوال ولما اندخلوا المطحن كانت فيها تشوال عشان تجي تقول انت وتشيل انت يا اخي الا يحتاج الناس الى ايمان الاجداد الذين يقولون ربنا ما شقال حنك كنضيع ان الذي شدق الاجداد هو خالق الارزاق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 ونسي أيام ذله ونسي أيام حاجته فإنه يتعالى كلا إن الإنسان لا يضغى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مجادلة ومخاصمة في في لا شيء لما تجد تدخل اللقمة قل يا ربي زرعة وين ممكن تكون في أستراليا وجابوها ناسيجا من بورسودان لقمة واحدة بس يا أخي تتأمل الرزق ده الله نأكل في الناس مما الله خلق الدنيا ما حصل توقف وقال للناس قدون يوم لحد ما نفتح المخزن الثاني المخزن الأول كمير ما قال يا أخي تخيل الصينيين دين بياكلوا كم شوار روس في, في اليوم والله يجيل براهم يطيروا قلب الزول لو كان على زول لو كان بيأكلوا الزول كان بيقول يا زول هاي أنا والله ما بقدر على النازل ربك بيأكل الدنيا دي كلها بالصينيين ياخي يا أرزاق سبحان الله شوف ربنا يسوقنا زي ده راكب في طيارة تجيك مضيفة فك شعره مدردقة درداغة عشان تدك سندوتش الله كات بليك في عالم الغيب أن تأكله في الطيارة رزق شوف الرزق الله يجيبه كيف وبس قايم ماشي وبيض يجيب فالناس في ربك اذا ياكلوا في مطعم حكمة الله يا اخي الناس دي تاكل كلام اكيد كده انت بس كده انا داخل في السودان كم شوال شوال دقيق راشف المطاعم دي شغاله والمخابز والطرق طريق التحد وطريق وين الناس بتاكلوا في في, في في في في الطيارات فوق يا اخي ده يجي عليك تستريقي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وبالتالي إن مما يولد التوكل ويبعث عليه ومن أخوى مصادره التأمل في الكائنات إنسيها وجنيها حتى الجن لهم رزق إن طعام الجن كل عظم لم يذكر اسم الله عليه هذا الجن الكافر وإذا ذكر اسم الله عليه عاد لحما أوفر ما يكون للجن المسلم حتى الجن لسقهم على الله كائنات خلقها الله عز وجل سبحان الله حكمة الله والله التأمل ده هذا التأمل يبعث في النفس إيمانا رابعا إن من أقوى مصادر مصادر التوكل قوة القلب ويقينه ويقينه وقناعته بالقليل أن تكون ذا قناعة وأن تكون ذا يقين وأن تكون ذا رضا بما قسم الله عز وجل لك وهذا محق من محقات الإيمان ومحك من محقات الاعتقاد الصحيح لا تتزعزع عندما تفقد رزقا عندما تفقر قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه اقنع بما آتاك الله قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله القوي على حسب توكلك على الله يكون يقينك إن أهل الإيمان لا يتزعزعون عند المحكات والمحل والشدائب وفي أتون النوازل يثبتون لثبات قلوبهم بالله يحسن الواحد كان يومين ما أكل والله كورك بيعنا صوتر يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا نار واللوعه ما في بالله انبوب الغاز اللي كان قطعته يوم كامل اشوف في كورك والمرض كورك كويس ما بيقدروا بدون أنبوبة يا خلف حمد الناس ما غيرت شو عليه بالله شهور أزول جوع وبعدين ما قال أنا نبي والله مفروض الدين هو نبي ويعاني الشدائد ويقاسي الجوع اللهم اجعل قوت محمد وآل محمد كفافا هكذا قال عليه الصلاة والسلام بس يكفيني حاجة بس تسد جوع جوعة بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه ما في داعي الدفريزة لكون مليانة والتلعية تكون مليانة الرزق على الله يا خزور والله كان تأمل حركة الرزق كان تأمل حركة الرزق يستغرب تجي تلقراز بيأكله يوليك حصان الجرائي حصان الجرائي كيف يعني الله كاتب له رزق الله كاتب له رزق بعد الرزق الربنا كاتب ولد متلقاه لكن البيقن القلب شنو سليمان عليه السلام وجد دودة بين حجرين هذه الدودة يرزقها الله بنملة نملة بتجي على الحب وتنجو في حبة بتقع الدودة بيسك الحبة يبتكله لما الحبة تنتهي النملة تنتهي ما شتاني النملة ما قصده وما عرفت بيه في الدودة بس يوم الحبة تنتهي من الدودة النملة تقع منها حبة وتنقول النملة اللي بنقول نجل النمل داء في الكائنات يا وما بدابة في الأرض ولا طائر ما قلت لك الطيور بيجوا بيطوالي في القرآن ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء بالله النمل ده يستغل السبل وأكله قريب النمل يجمع ما لا يأكل يعني ذاته النمل في الكائنات عنده شفقة والله في ناس زي النمل وأكعم من النبي عنده الشفقة كويس يا أخي الواحد يخش الصر كويس ومبايله فاتح وبعد الصرى طوالي يتكلم معه يقول لك ان جايك جايب يقول لك عندي بيعه يبيعه بالليل وبالنهار ووقت الصلاة الواحد تقول لك افضل الذكان امشي صلي وتعال بتخيل انه بس الزباين ما بجوا الا وقت الصلاة وكان ما باع وقت الصلاة بيفقر وبيعدم الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع وبالتالي البناء الده الشيطان يعيدكم الفقر الشيطان يقول له تقفل لي هو الزبائن ذات ما بدوك كده هو الزبائن ذات ما يصلوا الزبائن ذين الصنم مفروض عليهم إيش؟ ما بيجفف دكان ولا ال الصلاة عشان يمشي يصلي وجه قليل بخاف وفي نوع بتعلقه دوران بيخلي الولد في في الدكان هو يمشي خلي الدكان فاتح يقول لك خلّيت الصبي الصبي ما يدور صلي ال ده زوجته شغال معنا عاجل ومكلف وبالغ ما بصلي وهكذا الناس الرزق ده بيسعوا له وسعي ولكن لن تنال إلا ما كتب الله لك أصلاً ما حدثي الرزق أكثر ما شاء كتبوا لك فالدودة دي بترمي الحبة النملة ترمي الحبة الدودة تأكل الحبة سليمان عليه السلام شاف الدودة بتأكل حبة في في كم من الزمن لقاها بتأكل حبة في يومين جاب الدودة خدتها في علبة وخدت ليها أكثر من خمسة حبات حب كثير الدودة بي أكلت نص حبة بس نص حبة سليمان عليه السلام بعدين فتح متوقعة تأكل أجل شحبة فما فوق أنت كانت تأكل حبة واحدة لأنه جدها محبة واحدة أنت لما تبقي خمسة تأكل حبتين تلاتة لقي أكلت نص حبة سألها سليمان قال ما الذي أصابك قالت عندما كان رزقي على الذي لا ينسى كنت أطعم كل ما يعطيني ولا أدخر لغد وعندما أصبح رزقي عليك على الذي ينسى ادخرت لأيام القادمة لعلك تموت أو تنساني في العلبة أشكد أهلنا يقولون لك الرأس قدودة بين حجرين صحيح رازق الدودة بين حجرين وبالتالي قناعة القلب وثباته المؤمن ينبغي أن يكون ثابتا ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين جاء في سبب النزول أن الرجل من العرب يأتي ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وينظر بعد الإيمان إلى تيارته وزراعته ومواشيه البهايم كان زاد وسندت يقول ده دين تمام ده أحسن دين وقال ليه كان البهايم ماتت يقول لا لا, لا دين ده ما نتحق معنا قتل البهايم ما يا أخي ده دين ده الدين ده بتعامل معه كده بالله الواحد دائر دين ما معه ابتلاء ومن الناس ما يعبد الله على حرف الحرف هو الطرف عبادة بتاع الطرف عباده ما ما مستقرة يقيم ما ثابت توكل ما راسخ ومن الناس ما يعبد الله على حرف إن أصابه خير ما أن به يقول له يا للتمام يقول لك ها نمشي معكم تدونش شنو كويس كنادي دم فر دمادين أصلا دمادين هذه تربية ضعيفة كويس يقول لك والله مما مشيت معهم والله عجبته البهايب بتاحت ماتل شفعي يرضوا، الله كاتب ليون ما البشر؟ البشر بيقدر يعمل حاجة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وبالتالي اليقين والقوة أبو الحسن الزاهد في عصر أحمد بن طولون أحمد بن طولون كان إمام وحاكم جائد يقتل النار بغير سبب فجاءه أبو الحسن الزاهد ينصحه قال له اسمع أنت عامل فيها أرجل زول ولا شنو أنت أرجل زو مسخو قالوا ربطوه ربطوه ونادى على أهل المدينة جميعا ليشهدوا يشهدوا مقتله وقد أجاع له أسد جوع عليه أسد وجابو له وفي حلب أطلق عليه الأسد وأبو الحسن مقيد القيد في يده وفي رجليه والأسد يقبل عليه كل الناس يحبونه ويخشون عليه من هذا المصير الأسد سوف يمزقه ويقطعه إربا إربا وشلوا شلوا جاء الأسد لما دنا من أبي الحسن طأطأ الأسد رأسه وهز زيله وجعل يلتصق به كما يفعل الكلب مع سيده كبر الناس وحمدوا ربهم وهذا حصل ما بعي سفينا رضي الله عنه من موال النبي صلى الله عليه وسلم ضل في الصحراء فلقيه أسد أسد لقى سفينة سفينة دا من الناس كانوا شغالين مع رسلهم بيخدموه وسمعوا رسلهم سفينة لأنه في مرة أتوا على وادي يسير ماء فحمل أمتعة القوم وقطع الوادي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 فقاده حتى أوصله المعسكر أسد كان موجود في كتب السير جدا وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم إنه خدامه خد الأسد ينقاذ له وأتباعه العلماء ورثة الأنبياء قام خلاص الراجل اختنع قال ثاني اكتله زي اكتله ناداوه قال بالله يا أبا الحسد فيك ما كنت تفكر والأسد قد كسر عنه قال كنت على وضوء فكنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أو نجس ينقض الوضوء أو لا ما شايل هم الأسد بياكله؟ الزول اللي بتعامل مع الله هذا بتعامل مع مع الله بيقين لذلك عرف الحسن البصري التوكل التوكل أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك لو خلت لك في جيب القروش الحقتك عند الله جاياك من عند الله تكون ضامنة أكتل من الماسكة في يدك لا الناس يقولوا جراد في الكف ولا الفطاير يقيم ما في بلت جراد في الكف ولا الفطاير أن تكون بما في يد الله وعند الله أوثى من التي في يدك أشكد قلت ما نقص مال من صدقة لو قلت طلع الله برجع لك تعال لك هل يعيشني مرة الله برجع أنت بتأكد الله برجع آي الله برجع يقول لك أنت بتأكد برجعني المتد الله برجع لك ده الله برجع له لأنه ما عندك يقين الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا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 في الدنيا فعليك ببعض القواعد والأمور الأمر الأول ألا تلتمس رزق الله في معصيته ضيق المعايش وتقتير الأرزاق وشضف العيش عليه أن لا يحملك على ركوب الأهوال واقتحام المعاصي لأجل غنى سريع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 ومن من المفاتيح التي تدار لأجل استدرار الأرزاق مفاتحة أحملها الناس لماذا؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال مينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حي يحتسب أن يبسط له رزقه أو في أثره إنها أسباب تجر الأرزاق وتفتح على الإنسان من حيث لا يدري ولا يشعر يقيد الله له رزقا ويسر الله له سبيلا لكننا نريد الكلام جيب في الخط لا أفتح مغلق واشتغل في مواد البناء الطلبات عليها كثيرة لا يشتغل في الاراضي والعقارات لان حس حاجه المغتربين في الاجازه وحاجوا ينزلوا السوق وال وال والحياة هترتفع واحد يقول لك لا لا لا كان عمرت لك كم كارو كذا في سوق ليبيا والله العظيم تعيش مرتاح واحد يقول لك لا لا الدواجن الدواجن الدواج يطير منها والله العظيم زول هنا في اسمه شنو الطيوه دي الناس داري حاجات زي دي تديهم اشياء يشتغلوا فيها اسمنتي وسكر ودقيق ومكرونة وحاجات زي دي واثاثات الاثاثات كيف والديكور وحاجات زي دي ده كويس الناس يسعون للزي لكن كيف بالاسباب الخفية التي تحتاج إلى يقين وتستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الاستغفار يدر الأرزاق معقول ذلك وينده في الاقتصاد هذا في الاقتصاد الإسلامي وهكذا أن نطرق أبواب الرزق الخفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الرزق